والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة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 ما يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود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 إن شاء فاجعلنا هن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين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 وَكَانُوا يُفْرُونَ عَلَى الْحَيَاةِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَلُونَ قُلْ إِنَّ الاولين والاخرين لما جموعون الى ميقات يوم معلوم ثم إنكم لكم ايعذاب المكذبون لا من شجر من زق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 فَرَأَيْتُمْ مَا تَمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُعِيدَ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 لو نشاء لجعلناه حطعما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون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 ثم أشتم شجرتها أم نحن المنشون نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقون فسبح بسم ربك العظيم فلا أقسم بمعاقِن نجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعَلَّمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَزِيلُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ أف بهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلكوم وأنتم حين إذ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 والين فنزول من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق ليقين فسبح باسم ربك العظيم